حيث بالطمس الشيخ أبو الحسن الشازلي قد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسلك بأسمائك العظام وملائكتك الكرام وأنبيائك عليه الصلاة والسلام ونتوسل إليك بكل نبي نرسلته وكتاب أنزلته وعمل تقبلته وَعُسْرٍ يَسَّرْتَهُ وَرَتْقٍ فَتَّقْتَهُ وَضَلَامٍ نَوَّرْتَهُ وَخَائِفٍ أَمَّنْتَهُ وَمُتَكَلِّمٍ أَصْمَمْتَهُ أَنْ تَصْرِفَ كَيْدَ مَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ وَمَنْ أَرَادَنِي بِطُرٍ وَقَصَدَنِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَمَ الرَّاهِمِينَ اللهم أضمس على قلوبهم على وعلى أيديهم فَزَلْزِلِ الْأَرْضَ أَكْمَامَ بِجَعَلِتَ عَلَيْهِمْ لَّهُمْ عَوْنًا عَلَيْهِمْ وَاصْرِفْ عَنِّي أَبْصَارَهُمْ بِحَقِّ قَوْلِكَ وَلَمَّ نَشَأْ لَضَمَّ سَاعَةً عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَتَبَاغَضُوا الصَّرَاطَ فَانظُرُونَ وَلَمْ نَشَأْ لَمْ نَسْخِنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهم أنت من تهل الأمل وعليك في كل الأمور المتكال ربنا عليك توكلنا إليك أبناؤك البصير وما لنا لا نتوكل على الله وقد دانا سبلنا ولا نصبر على ما بيتناه اللهم إنا توكلنا عليك وأسلمنا عمورنا إليك ولا تخبأ منا فيك ولا اتكالنا عليك هذبين واصينا إليك يا غاية النهاية يا صايب الإناية يا رب الكفاية الكافي يا رب الكفاية الكفاية يا رب العناية العناية يا دافع البليات يا كأشبال الكروبات يا غافر الزلات يا مقيل العثرات أقل عثرتي ورحم زلتي وكشب قربتي وأغفر زلتي وأدفعني يا من يقبل التوبة عن عبادي ويعفع عن السيئات بكافاية عصاة بفيت وبعامي ما ينسي قافويت وبنون والنور والظلم بل والعدم واللوح والقلم وآجال الأمام والله من ورائهم محيظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قواب بل صاد بل قرآن بالذكب للذين كفروا في عزته وشقاق قطاس حاميم ألف لاميم ألف لاميم صواة ألف لاميم روا جلبهنا يا رحمن هزج لقاء يا بدود سيساب الجمع ويولون الدبر فقطع تابر لقوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين أمين